لشام الأواقمة الكبرياء لصبر يضاهي عنان السماء لأرض عرفنا البطولات فيها حكاية ستروى بكل الإباء لمن أهلها بالصمود نجوم يصدون كيد العدل اشقيا لكن المجد يا شام رغم الظلام بصبر جميل يزول العناء لمن أهلها بالصمود نجوم يصدون كيد العدا الأشقيا لك المجد يا شام رغم الظلام بصبر جميل يزول العناء لشام الأوطمة الكبريا Lecbr nådighet, annan السماء lärdomsgränsen, allt البطولات är i oss. بكل är historier يعلم ska berättas الزمان alla. في سطور الهباء وعن ناس نمضي بعز وجاه ولن نستكينا بطول البلاء فمن مات منا لجنات خلد وهم للجحيم فلسنا سواء فلا زمرة الشر يوما تدوم ولكنه الكبر لل لشام الأواقمة الكبرياء لصبر يضاهي عنان السماء لأرض عرفنا البطولات فينا حكاية ستروى بكل الإباء أبشر أبشر بوعد قريب نرد إليك جزيل العطاء فمهما قتلت وسالت عيون مصيرك من فناء فناء أبشار أبشر, أبشر بوعد قريب نرد إليك جزيل العطاء فمهما قتلت وسالت عيون مصيرك حتما فناء فناء مصيرك حتما فناء فناء لشام الهواطمة الكبريا لصبر يضاهي عنانا السماء لأرض عرفنا البطولات فينا حكايا ستورها